الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بعثه الله عز وجل على حين فتره من الرسل وانطماس من السبل فبصر الله به اعنا عميا وفتح به اذانا سما وقلوبا غلفا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده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 نتكلم على بعض الآيات التي تلاها فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه وملائكته يصلون على النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو وملائكته كلهم يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم وما معنى الصلاة عليه معنى الصلاة أن الله يثني عليه في الملاء الأعلى كما قاله أبو العلاء الرياح رحمه الله قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ولا شك أن هذا من رفع الذكر الذي خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ولما أخبر الله عن هذه المنقبه العظيمه لرسوله صلى الله عليه وسلم وجه النداء إلى الذين امنوا فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلم يا اخي المؤمن ان الله تعالى اذا قال يا ايها الذين امنوا فان الامر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اذا قال الله يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك يعني استمع لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه ويصدر الله عز وجل ما يصدره من الاحكام او الاخبار بهذا النداء يا ايها الذين امنوا اشاره الى الاعتناء به والاهتمام به لان توجيه الخطاب الى المخاطب بالنداء يعني انه يريد ان المتكلم يريد من المخاطب ان ينتبه ولهذا تجد الفرق بين ان اقول لك محمد قائم وبين ان اقول لك يا فلان محمد قائم فان هذه الجمله الاخيره اشد من الاولى لان ندائي اياك يعني اني اطلب منك الانتباه يا ايها الذين امنوا امنوا بمن آمنوا بما يجب الإيمان به وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان حين سأله عنه جبريل قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه ستة أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الإيمان فمن لم يؤمن بهذه الاصول الستة فإنه لا إيمان له أقول يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه يعني يقولوا اللهم صل على محمد وسلموا تسليما يعني يقولوا اللهم سلم على محمد او قولوا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والانسان اذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي مكان من الارض فان تسليمه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان سواء سلمت عليه عند قبره او في مسجده او في مكة او في اي بقعة من الارض فان تسليمك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة سياحون في الارض اذا سمعوا من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا الامر للوجوب فيجب علينا ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه وهو فرض علينا في كل صلاه فرض علينا في كل صلاه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام فإن الله هو السلام والسلام إنما يدعى به لمن يحتمل أن يكون ناقصا والله عز وجل سالم من كل نقص ولهذا كان من أسمائه السلام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض إذن يقول السلام عليك أيها النبي وبما ندعو بالسلام على الرسول بأي شيء يسلم يسلم من كل آفة من كل نقص من كل أذى في الدنيا وفي الآخرة الناس في الآخرة يحتاجون إلى السلام يحتاجون إلى السلام والسلامة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تكلم عن عبور الصراط قال ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كذلك من السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم سلامة شريعته من أن ينقصها أحد أو يزيد فيها أحد فإنك إذا قلت السلام عليك أيها النبي لا يتعني السلام على شخصه فحسب بل حتى على سنته فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لها أعداء لها أعداء كثيرون أعداء يصرحون بالعداوة وإنكار السنة وأعداء لا يصرحون بذلك لكن مقترى أعمالهم ومستلزمات ومستلزمات أعمالهم تعني أنهم ينكرون هذه السنة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال بعض العلماء إنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع منها إذا ذكر اسمه إذا ذكر اسم الرسول عندك فصل عليه لأن جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رغم أن فمر إن ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليك عندك فصلي عليه فإن لم تفعل فإن جبريل قد دعى عليك بأن يرغم أنفك وأمن على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الثاني من المواضع التي تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد التشهد الأخير فإن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن عند بعض العلماء ركن من اركان الصلاه لا تصح الصلاه الا به وواجب من واجبات الصلاه عند اخرين وسنه من السنن عند اخرين ففي المساله ثلاثه اقوال فمن العلماء من قال ان الصلاه عليه في, في التشهد الاخير ركن لا تصح الصلاه الا به ومنهم من قال إنه واجب لا تصح الصلاة إلا به ما لم يسهو الإنسان عنه فإن الصلاة تصح ويجبر بسجود السهو ومنهم من قال إن ذلك سنة أخي العزيز أخبرنا عن هذه الأقوال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاوذ الأخير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 ان الركن لا تصح الصلاه الا به حتى لو سهوت عنه وجب عليك ان تاتي به وتسجد للسهو والواجب اذا تركته سهوا لم يجب عليك الاتيان به ووجب عليك سجود السهو هذا الفرق بينهما يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم قال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ان الذين يؤذون الله ورسوله هل احد يستطيع ان يؤذي الله ورسوله الجواب نعم لأن الله أثبت ذلك فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله كيف أذية الله استمع إليها من كلام الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فقال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر اما آذية الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اوذي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن المنافقين اذى عظيما صب ووصف بانه ساحر شاعر كاهن مجنون واوذي حتى في الأمور التي لا يدى بها أحد دونه كما كانت قريش يضعون القادورات عند عتبه بابه وكما وضغ عليه سلى الجزور وهو ساجد تحت الكعبة فهم بلا شك يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام أذية الله ذكرت لكم مثالا منها وهي سب الدهر يقول الانسان يقول الإنسان مثلا ما اقبح هذا الدهر ما اقبح هذا الدهر وسبه فليلعنوه لعنه الله على هذا الدهر وما اشبه ذلك وما يدري المسكين انه بسبه هذا قد سب من قد سب الله لان, لأن مدبر الدهر هو الله الدهر زمن من الازمان مخلوق لله يفعل الله فيه ما شاء فاذا سببت الدهر فقد سببت ربك ولهذا قال الله تعالى يسب الدهر وانا الدهر ومعنى قوله انا الدهر ما ذكره بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار والا فان الله ليس هو الدهر لان الدهر هو الزمن والوقت ولكن الله رب الدهر الذي يتصرف فيه كما يشاء ويدبره كما يشاء ولهذا قال بيدي الامر اقلب الليل والنهار فان قال قائل كيف تجمع بين اثبات الاذيه وبين قوله تعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا ذري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفئوني فنفى الله سبحانه وتعالى ان يبلغ احد ذره وقال الله عز وجل فلن يضروا الله شيئا فنفى الله الضرر عن نفسه واثبت الأذية فهل بين هذا وهذا تناقض الجواب لا لأنه لا يلزم من الأذية الضرر لا يلزم من الأذية الضرر يعني قد تحصل الأذية ولا يحصل الضرر أرأيت لو أن شخصا صلى إلى جنبك وقد اكل ثوما او بصلا فانك تتاذى ايش؟ برائحتي وها تتضرر لا لا تتضرر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في من اكل بصلا او ثوما قال فلا يقربن مساجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتادى منه الانسان لأن الذي يأتي إلى المسجد وقد أكل بصلا أو ثوما ولم تذهب رائحته فإنه يؤذي الملائكة يؤذيها لأن الملائكة في مساجد الله ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الرجل المسجد وفيه رائحة البصل والثوم والكرات وما أشبهها لأن لا يتأذى منه الملائكة يقول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لعنهم قال العلماء اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت لعن الله فلانا فقد دعوت الله أن يطرده عن رحمته وهذا من اعظم ما يكون على المدعو عليهم ولهذا جاء في الحديث لعن المؤمن كقتله يعني ان اللعن يؤدي الى هلاك الملعون والى فساد امره كما ان القتل يؤدي الى هلاكه وفساد امره اذا لعنهم الله يعني ايش فردهم وابعدهم عن رحمته في الدنيا والآخرة ولهذا من آذى الله عز وجل فإن الغالب عليه أن لا يهتدي والعياذ بالله ومن آذى رسول الله فإن الغالب عليه أن لا يهتدي وإن كان الإنسان قد يهتدي والله على كل شيء قدير كما هدى الله تعالى اقواما من كثيرين من المشركين الذين يؤذون الله ورسوله ولكن القلوب بيد الله عز وجل وهنا نسأل ما حكم لعن المؤمن؟ الجواب: لعن المؤمن من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث أن اللعنه إذا وجهت لشخص فإن كان اهلا لها فهو اهل لها، وان لم يكن اهلا لها عادت الى قائلها. تعود إلى قائلها فحرر ان تلعن شخصا ليس بأهل اللعن ولعن المعين حرام حتى ولو كان كافرا فإنه لا يجوز لك أن تلعنه لأن الله تعالى قد يرحمه ويهديه للاسلام ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وغيره من أئمة الكفر قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أما إذا كان المعين قد مات على الكفر فلا بأس بلعنه كما لو علمت أن شخصا من الناس مات على الكفر فإن لعنه جائز ولكن مع ذلك ليس من الأفضل أن تلعنه لأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعن وقد كفاك الله عز وجل فإن الكافر إذا مات على كفره فهو ملعون كما قال تعالى في هذه الآيات إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اذيه المؤمنين تكون بالقول وتكون بالفعل فاذيه المؤمنين بالقول مثل السب والشتم واللعن والرمي بالكذب وغير ذلك هذا من الاذيه القوليه الاذيه الفعليه مثل الضرب والضرب والو... باليد او بالرجل او غير بأل ذلك مما تؤذيه ومن ذلك ايضا اخذ ماله وكثم حقي وغير, وغير هذا من أنواع الأذية فمن آذى المؤمنين فقد احتمل بهتانا وإسما مبين هذا ما عرضنا أن نتكلم عنه حول هذه الآيات التي سمعناها في قراءة إمامنا لصلاة الفجر وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعظين بكلامه أما ما أريد أن يكمل به لقاء هذا فاني أقول إن كثير من المسلمين اليوم في غفلة عن شؤون دينهم أكثرهم يسعى للدنيا كانما خلق لها تجده مشتغلا عن الآخرة ببيعه وشرائه وأهله وولده وكانما خلق لهذا مع أن الله تعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما اريد منهم من الرزق وما اريد أن يطعموه ولكن عباده الله مبنيه على امرين على الاخلاص لله عز وجل وعلى المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاخلاص ما ضده الشرك والاتباع ضده الابتداع ولهذا لا يقبل الله عبادة فيها شرك ولا يقبل عبادة هي بدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه والنمثل لشيء من انواع الشرك فمن انواع الشرك الرياء الرياء ان يقوم الانسان يصلي مثلا فيزين, فيزين صلاته لأنه رأى الناس يلحظونه فأراد أن يتزين عندهم فصلى صلاة يطمئن فيها ولو صلى وحده في البيت لم يطمئن نقول هذا مرائي وإذا كان مرائيا فقد أشرك بالله في هذا العمل فهل يكون ذلك مقبولا أو لا أجيب يا جماعه لا غير مقبول لان الله يقول من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه كذلك ايضا رجل تصدق بصدقه من اجل ان يقول الناس ما اكرم هذا الرجل وما انفع اول الفقراء فهل تقبل هذه الصدقه لا لماذا لانها متضمنه للشرك بالله والله اغنى الشركاء عن الشرك رجل جاهد وقاتل الكفار من اجل ان يقال ما اشجع هذا الرجل ما اقومه بالجهاد فنقول ان جهاده مردود عليه وليس له من حظ لانه اشرك فيه مع الله رجل حج من اجل ان يقول الناس ان فلان حاج فهل له اجر لا لأنه أشرك مع الله غيره فالمساله خطيرة جدا للغاية الشرك قل أن يتخلص منه أحد حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لأن الإخلاص عمل القلب وهو شديد على النفوس بخلاف, بخلاف العمل الظاهر فإنه يسهل على الإنسان أن نحسنه ولكن العمل الباطن هو الشيء المهم البدعة نمثل لها بأمثلة كثيرة منها لو أن احدا أنشأ ذكرا معينا بعدد معين فإن ذلك لا يقبل منه لأنه لم يرج لو قال انا ساجعل لنفسي وردا اذكر الله في اليوم ألف مره ويحدده ويعينه ويواظب عليه قلنا هذا من البدع لكن لو كان يذكر الله دائما وابدا قلنا هذا ليس من البدع لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا لكن البدعه أن تحدد عددا معينا لم, يحدد لم يحدده الشرع. من ذلك أيضا لو أن الإنسان كلما رأى شيئا يعجبه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس كلما رأيتم ما يعجبكم فصلوا عليه بل قال إذا رأى أحد بل كان عليه الصلاه والسلام بل كان عليه الصلاة والسلام اذا راى شيئا يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخره السنة. اذا راى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخره نحن نرى سيارات فخمه ونرى قصورا مشيدة ونرى أشياء كثيرة تعجبنا من الدنيا قد تتعلق قلوبنا بهذا, بهذا الذي رأينا فما دواء ذلك دواءه ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن تقول إيش لبيك إن العيش عيش الآخرة لماذا أقول لبيك لأن هذا الذي يعجبني من الدنيا قد يصرفني عن الله فاقول لبيك اي اجابه لك ولان هذا الذي في الدنيا قد يعجبني واظن انه هو النعيم فاقول لنفسي ان العيش عيش الاخره لان عيش الدنيا مهما كان فانه زائل او يزول المنعم به الدنيا لا بد فيها اما من زوال النعيم واما من زوال المنعم ولا بد كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ايها الاخوه كل عباده لابد فيها من شرطين ماهما الاخلاص والاتباع الاخلاص بان تنوي بالعباده وجه الله تعالى الاخره المتابعه ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع وهنا قائد نافع في هذا الباب وهو ان....العصل في العبادات المنع الا ما قام الدليل على شرعه والاصل في غير العبادات الحل الا ما قام الدليل على منعه فالاصل في العبادات المنع الا ما دل الدليل على شرعه والاصل في غير العبادات الحل الا ما قام الدليل على منعه هذه قاعده في الحقيقه قاعده اصوليه فقهيه تنفع الانسان في امور كثيره فلو لو ان رجلين تنازعا تنازعا في حل شيء يؤكل فقال احدهما حرام وقال الثاني حلال فبمن ناخذ بقول من قال بالحل او بالتحريم بالحل يعني الله قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا عقد رجلان عقد بيع فقال شخص هو حرام وقال اخر هو حلال فمن يقول قوله يا جماعة من قال انه حلال فاذا قال انسان هذا العقد حرام قلنا اين الدليل لأن الاصل الاباحه قام رجل يعبد الله عز وجل بعبادة فانكر عليه اخر وقال ما الدليل على ان هذه عباده فلمن ناخذ بقول من منع هذه العباده الا بدليل او من اباحها من منعها ولهذا كل انسان يتعبد لله بعبادة يطالب بالدليل ويقال اين دليلك على هذا لان الله انكر على من شره لعباد الله ما لم نأدم به الله فهو الذي يطالب بالدليل واما اذا عقد عقدا او تناول شيئا او ما اشبه ذلك من ما سئو العبادات فان الاصل الحل فلا يطالب الفاعل بالدليل وانما يطالب المانع لان ذلك لان الاصل هو الحل هذه قائدة احب من طلبه العلم ان يعوها لانه يدخل فيها مسائل كثيره لا يعلمها الا الله عز وجل ولنتفرغ الان الى الاسئله نظرا لان الوقت ضيق والناس يريدون ان يذهبوا الى مدارسهم سؤال نعم وانت قائم نعم بس. يقول السائل إنك ذكرت أنه لا يجوز لعن, لعن معين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من هو مسلم فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من نعم دقيقه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الارض لعن الله من آوى محتسى اربعه جمعهم فيقال أما من ذبح لغير الله فهو مشرك وأما من لعن والديه فليس بمشرك لكنه فاعل كبيره وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يلعن الرجل والديه? قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وذلك لأنه لا يؤقل ان شخصا يقول لأبيه لعنك الله. أو يقول لأمه لعنك الله. ولكنه يلعن أبا الرجل في في فيأخذ الرجل بالسأر. فيلعن أباه. مثل ان يقول لعن الله أباك فيقول الثاني بل لعن الله أذاك أنت وهكذا لعن الله من آوى محدثا ايواء المحدث أن يحدث شخص حدثا في الإسلام فتؤويه وتناصره وتدافع عنه لعن الله من غير منار الأرض منار الأرض يعني علاماتها التي تفصل بين الجيران فإذا غيرها إنسان فقدمها وأدخل من الأراضي ما ليس له فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الجواب عن هذا والجواب عن ذلك أن نقول إن اللعن على وجهي لعن معين بشخص ولعن معين بوصف فاللعن المعين بشخص لا يجوز إلا لمن مات على الكفر واللعن المعين بوصف جائز فقوله لعن الله من لعن والدي هل هذا معين بشخص او بوصف بوصف من لعن والدي ولهذا يجوز ان تقول لعن الله من لعن والدي لعن الله الظالمين لعن الله الكاذبين وما اشبه ذلك ففرق بين اللعن المعين بشخص واللعن المعين بوصف بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء فهذه بعض الاسئله يقول السائل اشهد الله اني احبك في الله وسؤالي هو ان امرأة كانت مغطية وجهها في الحج لكثرة الرجال فرآها بعض طلبة العلم وقال انها تكشف وتفدي فما رأي فضيلتكم في هذا اقول لهذا الاخر أحبك الله الذي احببتنا فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأن يلقي في قلوبنا المحبة والموده لله ولرسوله وللمؤمنين أما ما ذكر عن امرأة محرمة غطت وجهها فقال لها بعض الناس غط وجهك نعم اكشف وجهك و... وعليك الفدية فإني أقول إن المرأة إذا كانت محرمة فإن السنة أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فإن الواجب عليها أن تستر وجهها بحديث عائشه رضي الله عنها قالت كنا نكشف وجوهنا فإذا حاذانا الرجال غطينا وجوهنا وهذا هو ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه والنظر الصحيح انه يجب على المراه ان تستر وجهها سواء كانت محرمه او غير محرمه واذا غطت وجهها من اجل قربها من الرجال فانه ليس عليها فديه لانها فعلت ما امرت به وعما فتوى هذا الذي افتاه فهي غلط من وجهين الوجه الاول قوله انها تكشف وجهها. فان المرأة لا يجوز ان تكشف وجهها وحولها رجال غير محارم والوجه الثاني قوله ان عليها الفدية. اذا هذا الرجل الذي افتاه يعتبر جاهلا. جاهلا مركبا او جاهلا جهلا بسيطا. أجيب يا جماعة جاهل جاهلا مركبا لأنه مركب من جهله بالحكم ومن جهله بنفسه إذ أنه يظن أنه عالم وهو جاهل فهو جاهل جهلا مركبا والجهل المركب أشد من الجهل البسيط لماذا؟ لأن الجاهل المركب يظن أنه عالم فيبقى على جهله والجاهل البسيط يعلم أنه جاهل فيطلب العلم ولا أضر على المسلمين من أولئك الذين يفتون الناس بعيد علم مع أن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وان تشدكوا بالله ما لم يزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته واحكامه كله حرام لا يحل هذا الرجل يقول إنه جاهل جهلا مركبا والجاهل البسيط خير منه ويذكر أن رجلا يسمى توما يسمى توما وكان راكبا على حمار له فقيل على لسان الحمار قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب هذا القول على لسان الحمار يقول الحمار أنا خير من راكبي لماذا لان الحمار جاهل لكن جهله بسيط وصاحبه جاهل وجهله مركب وبعد فإن فاني احذر اخواني ان يخطئ باي علم ولكن قد يقول قائل اذا سمع العامي عالما يقول بهذا فهل يجوز أن يفتي بقول هذا العالم نقول نعم لكن ينسب القول إلى العالم لا إلى نفسه فيقول مثلا سمعت فلانا يقول كذا وكذا وهذا ليس من باب الفتوى ولكنه من باب النقل من باب نقل العلم ونسبة العلم إلى قائله أما أن يصدر نفسه بالفتوى وهو جاهل فإن هذا حرام ولا يجوز نعم على كل حال يف... ي... ي... ي... اذا كانت قد ادت الف... الفدية فليس عليها شيء لانها ظنت ان هذا رجل عالم لكن الاسم على من افتاح يقول السائل هذا <تصفيق> يقول قول الشاعر لو انصف الدهر كنت اركب هل يجوز مثل هذا القول فليقول ان الله تعالى قال والشعراء يتبعهم الغاون ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا والشيء لا ينسب للدهر كل ما يقع فإنه بإرادة الله عز وجل والله عز وجل لا يظلم أحدا بل إنه حكم عدل لكن هذا قول الشاعر وهو قول مردود يقول السائل ما حكم قول هذه ليلة سوداء او هذا يوم اسود <تصفيق> الذي يظهر من هذه عبارة اي من قول القائل هذا يوم اسود وهذه ليلة سوداء الذي يظهر منها السب واذا كان الامر كذلك فانكم سمعتم ان الله عز وجل يقول يؤذي ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر لكن لو ان الانسان وصف اليوم او الدهر بوصف شديد لكن لا يريد السب وانما يريد الخبر فقط فان ذلك لا بأس به كما قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب يعني شديدا فهذا لا بأس به ففرق بين من يقول الشيء على وجه السب وبين من يقوله على وجه الخبر فقط فالأول حرام عليه أن يقول ما يفضي إلى سب الدهر والثاني جائز نعم <تصفيق> يقول السائل ورد في بعض الأحاديث أنه عندما يقول الإنسان, لأ... الإنسان لأخيه أنصت فلا جمعة له فهل معنى ذلك ان تكون الصلاه, باطل الصلاة باطله نعم هذا حديث جاء في من يتكلم والامام يخطب يوم الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي يتكلم يوم الجمعه والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت لا جمعه له ومعنى قوله لا جمعة له اي لا ينال اجر الجمعة وتوابها وان كان صلاته الجمعة وان كان صلاة الجمعة مزئة لكن فضل الجمعة وتوابها لا يحصل لهم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة له اذا لو سمعت شخصا يتكلم والامام يخطب ماذا تقول لو قلت انصت حرام. وتحرم الجمعة فماذا اقول في الاشارة اشير له اشاره مثل اضع اصبعي على على شفتي هكذا وعما نتكلم مع الامام فلا بأس او كلم الامام احدا من الناس فاجابه فلا بأس وجليل الأول ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل الى اخر الحديث وقد ذكرناه في, في اول الليله الماضيه فهنا تكلم هذا الرجل لكنها من اجيمه مع الخطيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا كلم الخطيب احدا فلا باس ودليله أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما إذن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب حرام إلا إلا لمن كلم الخطيب أو كلمه الخطيب ولكن بشرط ان يكون ذلك في مصلحة ان يكون في ذلك مصلحة الكلام يوم الجمعة والامام يخطب حرام حتى لو عطس الانسان وقال الحمد لله فلا تشمت لا تقل له يرحمك الله والامام يخطب لو سلم عليك لا ترد عليه السلام ولكن اذا سلم عليك فاشر له لأنه لا, لا, لا يسحق جواب هذا ما هو, ما هو يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فضيلة الشيخ رجل في المستشفى وسريره إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يكون على طهارة دائما فهل يصلي على حالته هذه وهل يجمع بين الصلوات نعم رجل مريض على سرير على سريره في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يستقبل القبلة فهل يؤخر الصلاة حتى يشفى من المرض أو يصلي بالتيمم ولو كان وجهه إلى غير القبلة والجواب على ذلك أن نقول إن الله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم. وقال في كتابه يريد الله بكم اليسر. وقال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا الرجل نسال هل يستطيع ان يتوضا بالماء بنفسه او بمن يستاجره ليوضئه ان قال لا قلنا تيمم فان قال لا استطيع التيمم ايضا كانه ليس عندي ما اتيمم به قلنا صل بلا تيمم بناء على ايه على هذه الآيات والحديث اتقوا الله ما استطعتم بقي علينا استقبال القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاه لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ولا يسقط استقبال القبلة الا في مواضع نودها الان اولا العجز عن استقبال القبلة مثل ان يكون المريض متجها الى غير القبلة ولا يستطيع ان يتوجه الى القبلة لا بنفسه ولا بغيره فهنا يتوجه حيثما كان ثانيا الخوف اذا كان الانسان خائفا من عدو لحقا وهو فار منه واتجاهه الى غير القبلة ولو اتجه الى القبلة لقابله العدو ففي هذا الحال يصلي الى غير القبلة الثالث النافلة في السفر النافلة في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به فهذه ثلاثة مواضع يسقط فيها استقلال القبلة أما من خفيت عليه القبلة كما لو كان في البر وكانت السماء مغيمة ولا يدري عن اتجاه القبلة فصلى بحسب اجتهاده فان صلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة لأنه اتق الله ما استطاع وخلاصة الجواب بالنسبة لهذا الرجل المريض أن نقول له صلي بالماء فإن لم تستطع فبالتراب فإن لم تستطع فلا شيء عليك صلي حيث ما كنت اتجه إلى إيه اتجه إلى القبلة فإن عجزت عن ذلك فصلي حيث ما شئت لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسأها هذه القاعده لكن بقي علينا في المريض كيف يركع ويسجد نقول يصل يصلي قائما ويركع ويسجد فإن عجز صلى قائدا وأومأ بالركوع وسجد على الأرض إن استطاع فإن عجز أومأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فالجا يبقى. وهنا انبه على مسألة يغلط فيها كثير من المرضى يكون المريض ملوث الثياب والبدن بالنجاسة يكون عاجزا عن الصلاة فيؤخر الصلاة الى ان يشفى فنقول هذا حرام صلي حيثما كنت وعلى اي حال كنت اذا على الوجه الذي تستطيع اما ان تؤخر الصلاة فان ذلك لا وجوز والانسان ربما يؤخر الصلاة يظن انه يشفى فيموت. والفرضة. نعم. لا. التجارب. لا لا, لا, لا. تؤدي إلى القبلة ولا بد. يقول السائل فضيلة الشيخ. هل يسأل عن الفريضة في السفر اذا كان في طائرة؟ او كان في قطار فنقول انه يجب عليك ان تستقبل القبلة اما في القطار فهو ممكن وبسهولة اما في الطائرة فقد يكون فيه صعوبة اولا لان مقاعد الطائرة ضيقة وثانيا لان الطائرة تنهرف بسرعة ويصعب على الانسان مراعاة ذلك فحينئذ نتحول الى القاعدة التي التي ذكرناها وهي اتقوا الله ما استطعتم نحن ذكرنا هذه القاعده استنادا للايات الدال على هذا نعم. يقول السائل ما هي شروط تكفير المسلم المعين وما هي الموانع شروط تكفير المسلم تكفير الرجل المعين اولا ان تقوم عليه الحجه فاذا لم تقوم عليه الحجه فانه لا يجوز أن يكفر لأن الله عز وجل قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكن إذا بلغته الحجة وعاند وتعصب لمذهبه فإن هذا الجهل لا ينفعه بل هو مكلف بالانقياد للحجة لأننا لو قبلنا مثل هذا لو قبلنا عذرا مثل هذا لكان الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على صواب وقد أدل الله هذه الحجة الشرط الثاني ان يكون قاصدا لما يحصل به التكفير فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فأضلها يعني اضاعها فطلبها فلم يجدها حتى اذا ايس منها نام تحت شجرة ينتظر الموت فلما استيقظ اذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطع من شدة الفرح فاذا قال نعم فان قوله اللهم انت عبدي وانا ربك لا شك انه كفر لان العبد هو الانسان والرب هو الله اذا عكس القضيه وقال اللهم انت عبدي وانا ربك فقد كفر لكن هذا الرجل لم يكفر لماذا لانه اخطا من شده الفرح فلم يقصد الكفر وهذا يكون ايضا عند السهو قد يسهو الانسان ويجري على لسانه ما هو كفر لكن بغير قصد فهذا ايضا لا يكفر اذن فشرط تكفير المعين ايش ان تقوم عليه الحجه والثاني ان يكون قاصدا فان لم تقم عليه الحجه فانه لا يكفر وكذلك ان كان غير قاصد فانه لا يكفر فان قال قائل ما تقولون في قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ا الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فكفر الله هؤلاء مع انهم يستهزئون لا يقولون هذا على سبيل الجد فالجواب عن ذلك أن نقول إن هؤلاء قصدوا كلمة الكفر مستهزئين بالله فلازمهم الكفر بخلاف الرجل الذي لم يقصد الكفر اصلا ولهذا قال العلماء إن الإنسان إذا فعل ما يكفر فهو كافر سواء فعل ذلك جادا أم هازلا فإن قال قائل ما تقولون في من اكره على الكفر. يكفر ام لا فالجواب لا يكفر. اذا كان قلبه مطمئن بالايمان. بقول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول السائل فضيلة الشيخ رأينا في الأسواق كتابك الأول مختارات من زاد المعاد والثاني المنتقى من فرائد الفوائد فهل كل ما في هذه الكتب من الفوائد والأحكام هي من اختياراتكم الفقهية واللغوية أم لا وجزاكم الله خير أما الأول وهو المختارات زاد المعاد فإنما هي مختارات تدعو حاجة إليها ولهذا قيدناها على سبيل الفائده احيانا ربما نذيل على المسألة بما نرى أنه صواق أو نكمل البحث بما نرى أنه يحتاج إلى تكميل وأما الثاني وهو المنتقى من فرائد الفوائد فإنها كتابات قديمة كتبناها وفي بعضها مسائل تغير فيها راينا الى قول نرى انه ارجح مما كتبناه اولا ولهذا سوف نعيد النظر في ذلك ان شاء الله ونبين المسائل التي كانت على ما نقوله اولا ساة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل دعوة المظلوم إذا كان كافرا مستجابة نعم دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا وذلك لأن إجابة دعوة المظلوم من باب إقامة العدل والله سبحانه وتعالى حكم عدل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره باخذ الزكاة قال إيات وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولو أن كافرا ظلمه شخص ولو كان الظالم ولو كان ظالما مسلما فدعا عليه هذا الكافر بما يقابل مظلمته فإن الله تعالى يجيب هذه الدعوة لأنه من باب إقامة العدل والله سبحانه وتعالى حكم عدل يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل مريض أصيب في إغماء بإغماء لعدة أيام ثم أفاق كيف يقضي الصلاة التي فاتته وهو مغمى عليه اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة أو لا يلزم والصحيح أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة ولو طالت المده الا اذا كان الاغماء بسبب منه كالاغماء بسبب البنج مثلا فانه يقضي الصلاه اما اذا كان الاغماء بسبب حادث او بسبب مرض شديد فانه لازمه قضاء الصلاة ولو مضى عليه ايام لانه ليس بعاقل ولا يساوي النائم النائم يجب عليه قضاء الصلاة اذا استيقظ ولكن المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة وذلك لأن الفرق وذلك لأن النائم إذا أوقد السيقظ والمغمى عليه لا أوقد لم يستيقظ وليس باختياره وحينئذ نحول هذا السؤال إلى النائم لو أن رجل نام يومي ولم يستيقظ فإن عليه حينئذ عشر صلوات كيف يقضيها يقضيها فورا بالتتابع وليس يقضي كل فرض مع فرضه فيمكن ان يقضي عشر صلوات في ساعه او ساعتين وهنا سؤال مهم جدا حول هذا الموضوع لو ان شخصا كان لا يصلي في اول عمره ثم هداه الله وصار يصلي فهل يلزمه قضاء ما ترك الجواب لا لا يلزمه قضاء ما ترك لوجهين الوجه الاول اننا اذا قلنا بكفر تارك الصلاة كما هو القول الراجح فان الكافر لا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات لقول الله تعالى قل للذين كفروا انتهوا يغفر لهم ما قد سلف واذا قلنا بعدم تكفيره وهو قول مرجوح فإنه, فانه تعمد تاخير الصلاه عن وقتها ومن تعمد تاخير الصلاه عن وقتها ثم صلاها بعد الوقت فانه لا يقبل منه لان هذا عمل ليس عليه امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذه سائلة تقول انها دائما تنصح زوج زوجها على صلاة الجماعة في المسجد ولا يستجيب وخاصة صلاة الفجر فهل بعد ذلك عليها شيء ليس عليها شيء اذا كانت تنصح زوجها على ان يصلي مع الجماعة ولكنه يتهاون بذلك فليس عليها شيء لان الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء فإذا قامت بالنصيحة الواجبة فقد برئت ذمتها إن اهتدى فلنفسه وإن, وإن لم يهتدي فعليها وهذا بخلاف المرأة التي زوجها لا يصلي لا مع الجماعه ولا في بيته وتنصح ولكنه لا يمتثل فهذه يجب عليها أن تفارق هذا الزوج لأنها لأن هذا الزوج كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة يقول السائل حديث الشاب الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى امرأة وهو محرم فصرف وجهه النبي النبي صلى الله عليه وسلم أليس فيه دليل على أن المرأة كان وجهها مكشوفا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا هذا الحديث الذي سأل عنه السائل هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خطعم الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ابيها شيخ كبير لا يستطيع ثبوت على الراحلة فهل تحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فجعل ينظر الى المراه وتنظر اليه فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر وهذا دليل على ان الرجل لا يجوز له ان ينظر الى وجه المراه لان النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل الى الشق الاخر ولكن يبقى الاشكال وهل هذه المرأة كانت كاشفة الوجه او لا قال بعض العلماء انه يحتمل ان لا تكون كاشفة الوجه وان الفضل نظر الى جسمها لان جسم المرأة قد يكون جسما مقبولا تميل اليه النفس ومن العلماء من قال ان المرأة كاشفة وجهها ولكنه لا يلزم من كشف وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم ويتسأله أن تكون كاشفة وجهها لعموم الناس لأن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى المرأة ولو كانت أجنبية وكذلك الخلوه بها كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح البارئ وذلك لأن المحذور من كشف المرأة وجهها بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ممتنع غايه الامتناع بخلاف غيره فان غيره اذا راى وجه المراه قد تثور شهوته وقد يتعلق بها اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مبرء من ذلك ولهذا جاءت المراه كاشفه وجهها تسال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كشفها وجهها حين سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون كاشفه وجهها لعموم الناس وهذا اقرب من الاحتمال الاول يقول السائل لا. فضيلة الشيخ مكشفات الوكبية مغرب النتاء بحكم هذا يسأل يقول انه اقرأ ادراع عليه مشكلة في بلادي ومشكلة تجارية يقول بارك الله كيف حال يقول إن, ان معه مشكله مع صاحب الله تجارية ويرغب ان نعطيه خمس دقائق من الوقت واقول لا باس بذلك بشرط ان يكون خصمه موجودا حتى ننظر ماذا يقول الخصم لاننا لو قضينا للخصم دون وجود خصمه كان في ذلك اجحاف وقد ذكر بعض العلماء أن داود عليه الصلاة والسلام إنما فتن بهذه المسألة حيث جاءه الخصم وقال إن هذا أخي له تسر وتسرون نعجة ولينعجة واحدة فقال أكفلنيها في بالخطاب قال إيش لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولن يأخذ قول الخصم فكان في هذا فتنة يقول فضيلة الشيخ ما معنى الإيمان الذي به يدخل الإنسان في نطاق الإيمان وما حكم من يجهلون حقيقة هذا المعنى الإيمان هو تصديق القلب وإقراره وإعترافه بشرط أن يكون هذا التصديق مستلزما للقبول والإدعاء انتبه تصديق القلب وإقراره وإعترافه بشرط ان يكون هذا مستلزما للقبول والادعام اما اذا لم يكن مستلزما فليس بايمان فلو قال قائل انا اؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يدع ولم يقبل ما جاء به فليس بمؤمن فالشرط ان يكون هذا الايمان مستلزما للقبول والادعام القبول قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإدعان له بحيث يصدق الخبر ولا يستكبر عن الحكم يقول السائل أشهد الله العظيم أني أحبك في الله يا شيخ هل يوجد أحد الآن ينسب نفسه إلى آل البيت وهل تجوز عليه الصدقة وإن كان فقيرا نعم أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا في الله أما بالنسبة للجواب هل يوجد أحد يصح نسبه إلى آل البيت أو لا فهذا يرجع إلى التاريخ وتتبه الانساب وكم من أناس ادعوا أنهم من آل البيت وليس من آل البيت فيجب الرجوع إلى التاريخ وكتب الأساب حتى يعلم هذا الشيء وإذا ثبت أن هذا الرجل من آل البيت فإنه لا يحل له اخذ الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعم العباس وقد سأله ان يعطيه من الزكاة قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوثاق الناس واختلف العلماء في صدقة التطوع هل يجوز لهم قبولها ام لا والصحيح انه يجوز لهم قبولها لان صدقة التطوع ليست اوساق الناس اوساق الناس هي الصدقة الواجبة ولكن يبقى ان نرى اذا قلنا ان هؤلاء من اهل البيت ولا, يقبل ولا يقبلون الزكاه الواجبة وصاروا فقراء مضطرين فحينئذ يجب على المسلمين ان ينقذوهم من هذا الجوع والعري لان اطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية يقول السائل نعم, نعم. نعم. طيب يقول يا شيخ حفظك الله أنا أعمل في إحدى المؤسسات ولي قدرة بإذن الله على أن أطلب منهم سيارة أستخدمها في تنقلاتي الخاصة وهي لا تعطى لكل موظف ولكن للمراتب العليا والأشخاص الذين خدموا طويلا فما رأي فضيلتكم هل أتقدم بطلبها أم أترك هذا الأمر أنا أرى أن لا تتقدم بطلبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إن جاءك شيء بدون طلب ولا استشراف فخذه وإلا فلا تتبع نفسك إياه ولا تسأل واستغني بما اغناك الله عز وجل هذا سؤال منتشر ومتكرر يقول فضيلة الشيخ ما تقول في نقل أعضاء الإنسان إلى شخص آخر على قول الأطباء هل يجوز أم لا هذا السؤال قد صدر فيه فتوى من جار الإفتاء وانتشرت و... وهي معلومة لدى الجهات المسؤولة ولندع هذا الأمر لهذا الجواب. ما؟ ففيه سؤال الأخ يقول من ما حكم من ترك طواف الوداع <تصفيق> لضرورة أو لغير ضرورة؟ والجواب أن طواف الوداع واجب. لا يجوز تركه لحديث من عباس رضي الله عنهما قال امر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فقوله إلا أنه خفف يدل على الوجوب لأنه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على الحائض وغيرها وعما إذا كان الإنسان مضطرا فإن الضرورة بد أن نعلم ما نوعها قد يكون الإنسان مريضا والمرض ليس بعذر ودليل ذلك ان ام سلمة لما ارادت الخروج اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها مريضه فقال لها طوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها ان تطوف ولو كانت راكبه فالنسان لا يجوز ان يدع طواف الوداع ولو بان يحمل نحن ضرورة هنا الثنس نعم نعم الضرورة لحده الثنس انه انه داوه قال انه بحفوظه اليبينا يوم الثلاث فطبعا المفروض انه نحن نقود من الثلاث او يوم اتنين افرناها نسول بعد ذلك وبيت انا الحرم في في ابلاء دو يوم الثلاثة محارط ما اتصلت العشاء والبت وانه اتخذت وغرق يزبكت من الثلاثة فوجدت الحاجة بتحتي بجارة. دي الحاجه اللي تحت دي قبل الايجاز بتاع لأن هي في شارع ان المطوره دي قبل المعاد يومين او ثلاثه يروح غديه واخر عربيه هي دي وده اللي تركب لازم اركبها لازم انا ما بيحصل اي فرصة. لا بأس نعم. هل هل يمكن ان تربح فيها او لا ممكن انا مستر واجب واشه أما إذا كان لا يمكن فلا شيء يعرف إذا كان يمكن فلا شيء أعرف فيديو بيت صبح في بعد في نكت لا في نكت في في مصر هذا يسأل اللي أعود إلى إلى مكة الله يحفظه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نقل الزكاه من قرية الى اخرى اذا كان في ذلك مصلحه وان ننقلها الى اشد حاجه ناس اشد حاجه في قريه اخرى او ناس اقارب له محتاجون فلا باس ان ننقلها الى القريه الاخرى اما اذا لم يكن هناك مصلحه فان الواجب ان يجعلها في القريه التي فيها المال اذا كان فيها مستحقون اما اذا لم يكن فيها مستحقون فتنقل الى بلد اخر فيه مستحقون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم حلق اللحيه ناصر الرسول عليه الصلاه والسلام لأن, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وفر اللحاء وحفر الشوارب فامر بمخالفه المجوس وتوفير اللحاء واحفاء الشارب حمتساوي. حمتساوي خمسة ثواني اشخطوا خمسة هذه ها خمسة ثواني خالد ولد ايش خطائه هذا خمس ثواني ماشي ايش هل يسأل يقول انه حصل عليه حادث وعاد شهرا او شهرين ولم يصم رمضان فهل يقضي والجواب نعم يقضي وذلك لان الصوم ليس كالصلاه الصوم لا يتكرر فاذا اغني عليه جميع رمضان وجب عليه أن يقضي ذلك الشهر هل هناك شيء يعني جاءت بالسنة سريحة بالفرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة ما هو الحيض الحيض تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة ولكن هذا اخر سؤال والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك